وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ مَغْفِرَةٌ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنذِرَ عَلَيْنَا آيَةٌ من ربه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 والذين يصرون ما أمر الله به ان يوصل و ربهم ويخافون سوء الحساب والذين الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم و اقاموا الصلاه و انفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية علانيه و السيئة ودار لهم عقبا الضنات عدني يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبا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 ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تهل قريبا من دارهم ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تهل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد